بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والتابحات سبحا فالتابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ ورادفة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 فكذب وعصى ثم أدبر يتعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأقذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم شَدَّ خَلْقًا أَمَّ السَّمَاءَ بَنَاهَا رَفَعَ تَمْكَنَهَا فَتَوَّاهَا وَأَوْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا 114. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة القبرى 115. يوما تذكر الإنسان ما سعى 116. وبرزت الجحيم لمن يرى 117. فأما منطرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضخاها